وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلّْهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ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 كالمؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين وَلَا يَأتينَ بِبُتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَأَديهَِّ وَأَجُلينَّ وَلَا يَصينَك وَلَا يَعصينَكَ فِي مَرُوف فَبَا يَعْهَُّ وَسْتَغْفِر لَ اللهَّ إِن اللهَّهَ غَفُور رحيِيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار, كما يأس الكفار من أصحاب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 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون, وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 مصدقا لما بين يدي من التمرات ومبشرا برسول ياتي من بعدي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم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 وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ